جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائس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 ما على الرسول إلا البلاغ والله يعلم ما تبدون وما تكتمون قل لا يستوي الخبيث بالطيب، ولو أعجبك كثرة الخبيث فاتقوا الله يا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 عفى الله عنها والله غفور حليم قد سألها قوم من قبلكم ثم أصبحوا بها كافرين